بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق انما توعدون لصادق وان الدين لواقع وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنُفِكٌ أُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي فِيكُمْ افلا تَبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَارْبِ السَّمَاءِ وَلَرُضِي إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلَّتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فقَرَّدَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَ تَكُلُون فَأَجَسَ مِنهُم خِيفَ قالَاوا ل تَخَف وَبَشَّرُهُ بِغُول مِن عَلِيم فَأَقَبَلَةٍ م رَأتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّت وَجهَهَا وَقَالَتتعَجز عَقيِيم قالوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكُ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا جُرِيمِينًا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَبَوَّأْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ غَيْرَ بيت من مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ بَالِغِينَ وَفِي مُوسَىٰ آيَةٌ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فرعون ودين فَتَوَلَّى بِرُكْمِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مليم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 وَلَ رضَثََشناهَا فَنِعمَ المَهِدون وَمنِنْ كلُلِ شَي إِن خَلَقُ نَازَو جَينِ عَكُمْ تَذكرُون فَفرُِّون إلَى اللهَّهِ إِن لَكُم مِنهُ نذير مبين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهَ نَآخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون أتواصوا به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 فإن للذين ضرموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون